أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولونه ومن عند اللَّهِ هو ومن عند الله وما هو ومن عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أين 119. الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا, ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من إِلَّا أَنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۚ وَلَهُمْ عَلَمُهُمْ ۚ وَلَهُمْ 117. ويأخذ الملائكة والنبيين أربابا 118. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 119. وإذ أخذ الله ميتاق النبيين سُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا قال أأقررتم وأقذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن كَفَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَضَّيْرَ دِينَ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ